الذيات دي بسيطه هقفل عليك اه الله بيصراخ في الدنيا ينجى من ذا واسي عليك الله عليك, عليك. عليك. عليك. يا مولانا اللهم صل على النبي اللهم على النبي لا حين نعم Yeah. <laughs> ¿La ve? Va يازيد ولا تفسر فحسب زاد على في والله الله الناس الله هو